حمدا لا منتهى له ولا اخر له حمدا يملا الفضاء ويشق عنان السماء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بربنا ذي الجلال والعظمه والكبرياء احمده سبحانه وتعالى واشكره وهو لكل حمد وشكر وثناء اهل واستغفره ونحن للذنب والقصور والعجز أهل وأصلي وأسلم على نبي الهدى والرحمة حبيب القلوب وسعدها وبهجة النفوس وأنسها من أنقذنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور ومن الزيغ إلى الهدايه ومن الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض صلى عليك الله يا خير الورى ما بلت الأمطار عودا أو ثرى وعليك من ربي سلام دائم ما دامت الشمس بدنيانا ترى أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه ليلة الجمعة قد أقبلت وأقبل معها غيث عميم يهطل على القلوب المستبصرة صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نستجلب في مجلسنا المبارك هذا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بدراسة فضائله الشريفة وحقوقه العظيمة مستصحبين في هذا المكان شرف الليلة وبركة الموضع رحاب بيت الله الحرام فليهنكم والله يا قوم شرف مجلسكم هذا ومكانكم ووقتكم وصنيعكم ولكم تمطر سماؤكم الليلة صلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فهنيئا لكم أيها الكرام حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي نتدارسها في مجلسنا هذا من كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عيام ابن موسى ليحص برحمة الله عليه هذا من العلم الذي يدرس ومن الإيمان الذي يستزيد منه المسلم فاسمع بقلبك قبل أذنك حفظك الله إلى مقولة الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يقول العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه والمعاني الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه وذلك ما كنا ولم نزل نبغي اي الله مضاعفة الحب وتزايد الشوق إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما زال مجلسنا هذا نقلب فيه الصفحات من هذا الكتاب والسفر العظيم كتاب الشفاء ومازلنا زلنا أيضا في فصوله الأولى في أول أبوابه الذي خصه المصنف رحمه الله للحديث عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه عن المنزلة العظيمة عن المرتبة الشريفة التي بوأه الله تعالى إياها من فوق سبع سماوات فخلد القرآن ذكرها وعمد القاضي رحمه الله إلى تلك المواضع من كتاب الله الكريم ينظمها كالدر المتلألئ في فصول متعاقبه يبين فيها هذه المكانة الشريفة والمرتبة المنيفة لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف بنا الحديث في مجلس ليلة الجمعة الماضية عند الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعة العذاب أو رفعه العذاب بسببه وأورد المصنف هنا رحمه الله قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ومضى ما في هذه الآية العظيمة من عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله جعله أمانا للأمة من العذاب العام العظيم الذي يستأصلها عن آخرها واستعبد لذلك بحديث أنا أمان لأصحابي كما مر في مجلس ليلة الجمعة الماضية وقف بين الحديث عند نص آخر أو رده المصنف رحمه الله وآية أخرى في هذا الفصل آية تبين عظيم مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام بما بين الله من عظيم قدره عنده سبحانه وتعالى وأورد الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم فنستانف من الآية هذه ربطا لحديثنا الآتي بما سبق في ليلة الجمعة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المستمعين والمسلمين قال القاضي عياد رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلات ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه نعم هذه الآية العظيمة التي كنا ولم نزل نسمع من خطبائنا وأئمتنا وعلمائنا وتعاتنا إرادها في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي المجالس والمواعظ قول الله سبحانه خطابا لأهل الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم تأمل معي الآية فيها أمر لأهل الإيمان بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإذا كان الأمر الإلهي الموجه إلى أهل الإيمان أمرا بالصلاة والسلام على رسول الله فإن ذلك يتحقق بقول الله سبحانه يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم إذا فافتح عقلك هذا السؤال لماذا يذكر الله قبل ذلك قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي الأمر جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالفهمت الآن ماذا يريد ربك لما قال قبل أن يأمرك إن الله وملائكته يصلون على النبي والله ما هو إلا صريح البيان بعظيم القدر لرسول الله عند الله في كتاب الله هذا الموقع العظيم هذه المنزلة الرفيعة في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي فأخبر الله جل جلاله أنه بذاته العليه تولى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ملائكة السماء الكرام عليهم السلام أيضا مسخرون للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي فذكر المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الفصل بيانا لأحد منازع الشرف والفخر والسؤدد لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله بجلاله وعظمته سبحانه يصلي على نبيه وأن الله سبحانه سخر ملائكة السماء أيضا للصلاة على نبيه ثم أمر أهل الإيمان بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هل أدركت الآن أي شرف يحتويك عبد الله عندما تصلي وتسلم على رسول الله عبد الله هذا نبي قد صلى ربك عليه وصلت ملائكة السماء عليه فأي شرف لك أن تنضم أنت أيضا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والله ما أن يهلج أحدكم بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ويشعر بذلك الشرف والفخر الذي يحتويه من كل جانب وأنه يقوم بعمل عظيم وهو يشعر أن الله سبحانه وتعالى أخبر بصلاته على نبيه وأن ملائكة السماء ايضا تصلي فها أنت عبد الله بصلاتك وسلامك تنضم إلى ركب الملائكة الكرام مصليا ومسلما على النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وافهم ايضا من هذا السياق أن الله عز وجل قد أعلى قدر نبيه بصلاته سبحانه عليه وأنه قد أعلى قدر نبيه بصلات الملائكة عليه فلا تظنن ابدا أنه عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى صلاتي وصلاتك عليه كلا والله وقد أغناه الله بصلاته سبحانه عليه إنما الشرف لي ولك إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والفخر والله لي ولك والأجر والذخر لي ولك فقد أغنى الله نبيه عن صلاه العباد عليه لكنها باب من الأجر فتح لعباد الله أهل الإيمان يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه ولتدرك أيضا عبد الله أن الحسرة وأن الندامة والبخل هو حظ ذاك المسكين الذي فاته أمر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه والله لم يبخل على نبيه عليه الصلاة والسلام وقد أغناه الله بصلاته سبحانه بنفسه عليه لكن العبد إنما بخل على نفسه فإذا ذكر في حضرته في مجلسه على مسمعه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فذاك البخيل بل ذاك المأفول الذي أدركته الدعوة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود يا أحبة أن هذه الآية بقدر ما فيها من حث أهل الإيمان على الاستجابة لهذا الأمر الإلهي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها والله في منتهى الشرف لرسول الأمة ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم غاية الفخر له إخبار الله في آية تتلى إلى يوم القيامة يقرؤها المسلمون جيلا بعد جيل صغارا وكبارا رجالا ونساء وهم يسمعون ويقرؤون ويحفظون إن الله وملائكته يصلون على النبي فما يشعر أحدنا إلا وقد استفز نفسه وفؤاده وقلبه لينطق حبا وشوقا ورغبة في نيل هذا الشرف العظيم فينطق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمتثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية يأتي في سياق بيان هذا المكان العظيم الذي أخبر الله به عن نبيه وأنه سبحانه وتعالى صلى عليه سبحانه وتعالى وهاجه إحدى فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أن العبد يقوم بعبادة عظيمة يوافق فيها ملائكة السماء وأنه يشرف بأن يقوم بعمل يصلي ويسلم على نبي صلى الله عليه فهو يقوم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم بقي أن تعلموا حفظكم الله أن المصنف رحمه الله لما أورد هذه الآية هنا في هذا الفصل إنما أوردها لهذا الشاهد فقط وأنه باب من الفضل والشرف والفخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وإلا فإن ما يتعلق بالآية من فضائل الصلاة ومعناها وأوقاتها وأحكامها وكل ما يتعلق بها كل ذلك قد جعله المصنف رحمه الله تعالى موسعا مفصلا في باب كامل هو الباب الرابع في القسم الثاني من الكتاب الذي خصه المصنف لما يجب على الأنام من حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فهناك سيأتي بيان وتفصيل ملم واسع شامل لهذه العبادة العظيمة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واكتفى المصنفون رحمه الله بإرادة الآية وبيان ما يتعلق فيها من منزع الشرف والفخر والسؤدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة والصلاة من الملائكة ومنا له صلى الله عليه وسلم دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه فرق بين لفظ الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه نعم هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعليقا على هذه الآية الشريفة قال حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة هذه الجملة في حكاية هذه المقولة عن الإمام أبي بكر بن فورك وردت مثبتة في بعض نسخ الشفاء وساقطة من بعضها الآخر وقد تفاوت الشراح ايضا في إرادها وعلى كل فهو يحكي أن بعض العلماء فسر قوله عليه الصلاة والسلام حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فسر بعض أهل العلم الصلاة الواردة في هذا النص بأنها ليست صلاته عليه الصلاة والسلام لربه لا بل صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم فيكون معنى الحديث كالتالي وجعلت قرة عيني في الصلاة ما قرة العين قرة العين يا أحب منتهى السعادة غاية الفرح والسرور فإذا سر إنسان بأمر وبلغ به السرور والفرح والبهجة أن امتلأ قلبه حتى فاض فؤاده يقال هذا قرة العين ولذلك غالبا ما يعبر عن الأبناء على لسان آبائهم وأمهات بأنهم قرة عين حبا وعطفا ورحمة وهكذا فقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني غاية إسعاده عليه الصلاة والسلام وفرحته وسروره في هذه الحياة جعل في الصلاة فسر بعض أهل العلم الصلاة ها هنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الله أفرحه وأسعده وملأ قلبه أنسا وسرورا بصلاته سبحانه عليه وبصلاة الملائكة عليه وبأمر المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى المحكي عن الإمام أبي بكر بن فورك محكيا أيضا عن بعض أهل العلم قال أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة ليس هو المعنى المتبادر ولا هو الظاهر ولا الذي عليه غالب أهل العلم في تفسير الحديث وإلا فإن الراجحة أن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين في الصلاة المقصود بها الصلاة المعروفة وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأنس في الحياة بشيء ولا يسعد بشيء ولا يفرح قلبه بشيء بمثل الصلاة أن يقوم يصلي لله فينتصب بين يديه قائما وراكعا وساجدا هذا المعنى هو المتبادر والظاهر وهو الراجح وهو الذي دلت عليه سائر أحواله بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام فإنه كان يأنس بالصلاة جدا ودلالة ذلك مواضع متعددة في حياته فكان يشتاق إلى الصلاة فإذا كان في سفر وأمر بلالا بالنداء للصلاة والأذان قال أرحنا بها يا بلال فيشعر براحة وانس في الصلاة عليه الصلاة والسلام وإذا انتصب وصلى فلا تسل عن سروره عن خشوعه عن إقباله على ربه وهو يصلي إطالة الصلاة لون من السعادة فيها لأنه يفرح بها ويسر بها ويطول عنده القيام كما يطول الركوع والسجود أما النوافل فحدث ولا حرج وكلنا يعلم ماذا كان له عليه الصلاة والسلام من حظ في الصلاة وما كان له من طول قيام وانتصام بين يدي الله حتى تتورم قدماه الشريفتان فإذا سئل يقول افلا أكون عبدا شكورا يأنس بالصلاة ويسعد لأنه جعلت قرة عينه في الصلاة كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر وأتى المدينة أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يأتي أهله كان إذا أجدبت السماء صلى للاستسقاء إذا كسفت الشمس أو خسف القمر صلى للاستسقاء كان إذا واجه المشركين في بدر وأحد وكان في عريشه أم بدر ليس إلا في الصلاة والدعاء كانت الصلاة شيئا في حياته عليه الصلاة والسلام يمثل منتهى الفرح والأنس والسرور ولذلك أمر به الأمة وحث عليها فما زالت الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم ما زالت شعار المؤمن ما زالت أنسه وحياته هذا ملمح يا إخوة نقول فيه على عجالة كل محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام عليه والله إذا ما أراد أن يقفو خطى حبيبه صلى الله عليه وسلم فليبحث عن هذه المواضع العظيمة في حياته ليجد أن من أكثرها عظمة شأن الصلاة فإذا ما عرف ذلك حاول أن يحث خطاه وفق خط الحبيب عليه الصلاة والسلام. اجعل لصلاتك في حياتك موضعا عظيما عبد الله إذا أردت أن تكون صادق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل الصلاة وزنا في حياتك. اجعل لها شأنا. اجعلها أول اهتماماتك. أقم صلاتك تسعد حياتك كلها والله. وتأنس في صلاتك وقربك واتصالك بالله. هذا باب. ليس موضع بسط حديثنا فيه الآن لكنها جملة جاءت في لسانه على لسانه عليه الصلاة والسلام وهو يقول وجعلت قرة عين في الصلاة ألا فاسعدوا أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يسعد به حبيبكم عليه الصلاة والسلام وما كان يسعد بشيء أعظم من الصلاة فأقبل عليها تجد مواضع الأنس والسرور والسعادة حتى تكون الصلاة نورا في حياتك. حتى تكون الصلاة أنسا تفريجا في مضائقك عونا في شدائدك والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين على كل قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة الظاهر والراجح فيها أنها صلاته عليه الصلاة والسلام لربه وانتصابه في الصلاة بين يدي الله فرضا ونفلا وذلك ثابت في السنة بوجوه عديدة جدا قال رحمه الله تعالى والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون يباركون الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما معنى أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تقول السلام عليك يا رسول الله لما نزلت الآية اتى الصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فهموا أنهم أمروا بالصلاة والسلام وما كانوا يعلمون كيف تكون الصلاة عليه وهل هي صلاة بعبادة مخصوصة فجاءوا يسالون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 ولذلك أنت في صلاتك عبد الله في كل صلاة فرضا ونفلا تقول في أولها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فتبذل السلام ثم ما تلبث بعدها أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتتم الصلاة الإبراهيمية فتجمع في صلاتك بين السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منتثلا أمر الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا معنى الصلاة فأنا لما أقول اللهم صل على محمد أنا ماذا أطلب من الله أطلب من الله أن يصلي على نبيه أنا هكذا أدعو الله وأسأل الله وأرجو الله أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام سؤال إذا كان الله قد أخبر أنه يصلي عليه فما حاجتي أنا لسؤال الله أن يصلي عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي فالله أخبر بالتوكيد إن أنه قد صلى على نبيه وأنه يصلي عليه فما معنى أن آتي أنا بعد 1437 سنة وقول يا رب صلي على محمد ماذا أطلب من الله بأمر قد فرغ الأمر منه وأخبر الله أنه يصلي عليه أريدك أن تعلم أنما هو باب من الخير والأجر والبركة فتح لي ولك أن نسلك فيه وإلا فإن الله قد صلى على نبيه لكن الشرف لك أن تدخل أنت من هذا الباب فتطلب من ربك أن يصلي على نبيه فأنت تدعو بهذا وتسأل الله معلنا بذلك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا بذلك امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى معلنا بذلك محاولتك لأن تكون وفيا مؤمنا صادقا في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك كنت وما زلت تسأل الله أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا صلاة العباد على النبي دعاء وسؤال وصلاة الملائكة كذلك فإن الملائكة تقول اللهم صل على محمد ولذلك قال المصنف والصلاه من الملائكة ومنا له دعاء فنحن نسأل الله ونحن ندعو الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا صلى الله عليه كان المعنى العظيم صلاة الله على عبد من عباده تلك الرحمه الالهيه التي تغشى العبد ولهذا قال المصنف وصلاه ومن الله عز وجل رحمه فاذا صلى الله على عبد رحمه اذا صلى الله على عبد رفع شانه اذا صلى الله على عبد ذكره في الملا الاعلى واثنى عليه فصلاه الله على عبد من عباده ثناؤه سبحانه ورفعه الشان لعبده والرحمه التي تحيط به هذه الصلاة الإلهية أخبر الله أنه يصليها على نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الملائكة الكرام أيضا تبذل هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الواجب علي وعليك والنداء لي ولك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاشعر بهذا الشرف وانطلق مصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلم أنك بذلك تصيب أمرين عظيمين ليس أحدهما بأقل شأن من الآخر أما الأول فانك تبذل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبذل كما قلت تعظيما وامتثالا لأمر الله تبذل حب ووفاء لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأما الأمر الآخر فانك تكسب من وراء كل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربك عليك عجيب هذا الباب يا إخوة الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فيرحمه ويرفع شأنه ويذكره ويثني عليه في الملكوت الأعلى ويأمر عباده فيقول صلوا عليه وسلموا تسليما ليمطر عباده بصلاتهم على نبيه صلاة عليهم هم فانظر كيف هي هذه الأمة مرحومة مرحوم والله يصلي الله على نبي الأمة ويصلي على المسلمين في الأمة بصلاتهم على نبيهم فتعم الرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعم المؤمنين من أمته المستكثرين من الصلاة والسلام عليه أما قلنا مرارا إننا أمة مرحومة بنبيها أمة مباركة حضية والله هذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام رحمة الله عز وجل جاءت في أبواب عديدة في الإسلام في قراءة القرآن والاستماع للقرآن في السؤال والدعاء في العبادات واحد من مواطن الرحمة التي تكتنز فيها رحمة الله وتطلب فيها من أوسع الأبواب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا عشراء ولكم قلنا مرارا يا قوم والله لو كانت المسألة بالعكس لكانت منتهى الربح والفوز بلا مقارنة لو قيل لك كلما صليت عشر مرات على نبيك صلى ربك عليك مرة والله لو كانت المسألة كذلك لكانت بابا عظيما من الرحمة الإلهية والمغنم والفوز الكبير فكيف والمسألة بالعكس لك بكل صلاة واحدة تلفظ بها عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربك عليه أما فهمت الآن أن ربك يحثك ويغريك بهذه الرحمات لتلهج بالصلاة والسلام على رسول الله اي والله إنه إغراء ودليل على أمر عظيم يحبه ربنا جل في علاه ربنا يحب نبيه عليه الصلاة والسلام ويحب منا أن نحبه عليه الصلاة والسلام ويحثنا بهذا الكرم الإلهي وبهذا العطاء الرباني أن نستبق في هذا الباب بالصلاه والسلام على رسول الله إذا يسعنا أن نقول بملء الأفواه أعظمنا فرحا وفوزا وظفرا برحمه الله أكثرنا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلاة ربك عليك عبد الله ما رحمة الله ما معنى أن تغشاك رحمة الله رحمة الله يا حبيبي إذا أدركتك زال عنك الهم وتجلى عنك الغم وانكشف عنك الكرب وانقضى عنك الدين زال عنك المرض فرجت أمامك الكربات إذا أدركتك رحمة الله والله لا بلاء يبقى في ساحتك ولا مرض يبقى في دارك ولا شقاء يبقى مخيما في حياتك إذا أدركتك رحمة الله عشت سعيدا ومتحميدا إذا أدركتك رحمة الله لن يقيلك الله إلى نفسك ولا إلى عدوك ولا إلى سوء يحيط بك في حياتك وأنت مرحوم برحمة الله إذا أدركتك رحمة الله ستجد السعادة ترفرف في دارك وفي حياتك في زوجتك وفي ابنائك كيف لا وأنت تستظل برحمة الله إذا أدركتك رحمة الله عشت على خير ومت على خير إذا أدركتك رحمة الله والله لن تخشى ولن تأسى أبدا على شيء أصابك أو شيء فاتك وأنت عبد مرحوم برحمة الله تريد رحمة الله عبد الله ها هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ما تزال فقيرا عبد الله إلى رحمة الله إلى آخر لحظة لن أقول حتى تودع في قبرك لا بل حتى تبعث يوم حشرك ونشرك حتى يوقف العباد بين يدي الله الكل هناك فقير إلى رحمة الله بل لن ندخل الجنة إلا برحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل احدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ما زلت بحاجة إلى رحمة الله استكثر منها في حياتك ما دمت في الحياة عبد الله واعلم أنك تستكثر من رحمات الله في أبواب شتى أحد أوسع أبواب رحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عاش بها عبد متنعما إلا وجد أثر ذلك لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلبت لك رحمة الله وجدت كل خير من وراء الرحمة الإلهية وجدت كل سعادة وأنس في رحمة الله بصلاتك وسلامك على رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا ستفهم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إني أصلي فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت الثلث قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت الثلثان قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك ففطن ابي وقال رضي الله عنه إذا أجعل لك صنات كلها فجاء الجواب إذا تكفى همك ويغفر ذنبك هذه الرحمة الإلهية بالصلاة والسلام على رسول الله تكفيك هم الحياة عبد الله فإذا كفيت الهم ماذا يبقى لك من أبواب الشقاء ماذا يبقى لك من أبواب الضيق والكرب في الحياة إذا أدركتك رحمة الله مرة أخرى سنقول رحمة الله لا غنى للعباد عنها أشرف المنازل في الدنيا تنال برحمه الله هؤلاء الأنبياء نوح عليه السلام قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده ما الرحمة التي آتاها الله لنوح النبي عليه السلام النبوة إذا كانت النبوة وهي أعظم مراتب البشر على الإطلاق إنما نالها الأنبياء برحمه الله أتظن أن عطاء في الدنيا مهما بلغت رتبته وعلت منزلته أن تكون أعظم من النبوة أبدا فإذا كانت النبوة وهي أعلى المنازل نالها الأنبياء برحمه الله فوالله ما دونها من عطاء ورزق وسعة عيش ورفعة منزلة ورتب بالرفيعة في الحياة لن تنال إلا برحمه الله لا تقل إنك ذجاه لا تقل إنك ابناء إنك من أبناء الكبراء والعظماء أو ورثت مالا وشرفا وتجارة وسعه وفخرا كابرا عن كابر والله مهما يكن من أمر فما نالك شيء من سعة الأمور وتفريج الكروب إلا برحمه الله فإذا نظرت وجدت أننا في كل مراحلنا أبدا فقراء والله لا رحمة الله وأبواب الرحمة كما قلت عظيمة واسعة فضلا من الله وكرم وأحد أوسع أبوابها الصلاة والسلام على رسول الله افلا فطنتم أننا حتى في الصلاة على الأموات؟ إذا ما التمسنا لهم الرحمة والدعاء بالمغفرة فإذا كبرنا عليهم وصلينا عليهم قبل أن ندعو لهم نقدم بين يدي ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنها باب من أبواب الرحمة يستفتح بها حتى الدعاء للأموات في أحوج ما يكونون في آخر الدقيائق التي يغادرون فيها ظهر الأرض إلى باطنها يستجلب لهم الدعاء بالرحمة من بوابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف رحمه الله وقيل يصلون اي يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة قال اللهم صل على محمد وقال اللهم بارك فتبين بالتفريق أن التفسير الصلاة بالبركة لا يستقيم سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أي كفاية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى أليس الله بكاف عبده والها هدايته له صلى الله عليه وسلم قال ويهديك صراطا مستقيما والياء تأييده له قال هو الذي أيدك بنصره والعين عصمته له قال والله يعصمك من الناس والصاد صلاته عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم أورد هنا رحمه الله تعالى في تمام تفسير الآية المنح الذي مر معنا في غير ما مرة في تفسير الحروف المقطعات في أوائل السور وأن من أهل العلم من وكل علم ذلك في تأويلها إلى الله وهذا مسلك كثير من مفسر القرآن وعلماء الأمة وأن بعض السلف عمد إلى أن هذه الحروف هي رمز لمعان جعلت مختصرة فيها وعلى هذا أوردها هنا في تفسير مطلع سورة مريم كاف ها عين صاد أن الكاف كفاية والهاء هداية والياء تأييد والعين عصمة والصاد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الكفاية والهداية والتأييد والعصمة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنصوص كثيرة متعددة كما أورد المصنف رحمه الله أليس الله بكاف عبده ويهديك صراطا مستقيما هو الذي أيدك بنصره والله يعصمك من الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه المعاني ثابت له عليه الصلاة والسلام بدلالة هذه النصوص وغيرها لكن تأويل الحروف في كاف ها يا عين صاد بهذه المعاني التي دلت عليها الآيات هذا المسلك الذي يراه بعض أهل العلم سائغا ويقف آخرون دونه والاسلم في ذلك لأنه يظل محل تنازع فلم كانت الكاف كفاية ولم كانت الهاء هدايه ولم صارت العين عصمة ولقائل أن يقول سوى ذلك فهذا باب لا منتهى له ولا سبيل أيضا إلى الجزم بأن هذا الحرف يرمز إلى ذلك المعنى وإن كانت المعاني المذكورة هنا ثابتة كما أسلفت قبل قليل وقال تعالى وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبَرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكه بعد ذلك ظهير مولاه أي وليه وصالح المؤمنين قيل الأنبياء وقيل الملائكة عليهم السلام وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي وقيل المؤمنون على ظاهره ختم المصنف رحمه الله الفصل بهذه الآية وهي آية عظيمة جدا والله وفيها من عظيم المنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقشعر له البدن الآية في سياق مطلع سورة التحريم وفيها قصة سياتي تفصيلها بعد قليل يقول الله وإن تظاهر عليه يعني المرأتان من زوجاته رضي الله عنهن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وبطلع الصورة كما تعرفون يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وقصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذات مرة شأن مع بعض زوجاته واختلف في هذا الأمر فقيل إنه عليه الصلاة والسلام اتى جاريه من جواريه وهي مارية على فراش إحدى زوجاته فوجدت لذلك في نفسها وحزنت فاسترضاها النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم جاريته على نفسه يعني أن يحرم الجارية على نفسه عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها وإرضاء لها وقيل في تفسير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كانت تسقيه إحدى زوجاته قيل زينب وقيل غيرها كانت تسقيه عسلا فكان يفرح لذلك ويحبه فغارت لذلك بعض أمهات المؤمنين فاتفقوا فاتفقتا على أنه إذا قدم عليه الصلاة والسلام إليهن وقد شرب العسل أن يخبرنه بكراهة رائحة تخرج من فيه عليه الصلاة والسلام فعجب لذلك وقال ما شربت إلا عسلا ثم حرم شرب ذلك على نفسه خشية أن يكون ذلك سببا في الرائحة الكريهة التي تزعم بعض زوجاته رضي الله عنهن أنها خرجت من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف بين المفسرين فإن الآية أبهمت ولم تحدد المعنى المقصود ولذلك فلا حاجة أيضا إلى محاولة الجزم بأحد القولين في الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم فجعل الله مخرجا لنبيه عليه الصلاة والسلام سواء قلت إنه حلف أن لا يطأ جاريته أو حلف أن لا يشرب العسل قد فرض الله لكم تحله أيمانكم حل اليمين بالكفار والله مولاكم وهو العليم الحكيم في أثناء هذه القصة أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجتيه بالحديث واستكتمها ألا تخرجه إلى غيرها فتكلمت به إلى الأخرى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أخبرت هذه المرأة بالحديث الذي استكتمها عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلما نبأت به وأظهره الله عليه أخبره الله بالوحي عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سياق الآيات وقف في تفاصيل القصة عن الخوض فيها إلى بيان المقصد والمغزى أن خلافا زوجيا نشأ في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كما ينشأ في بيوت البشر لأنه بشر صلى الله عليه وسلم ويحدث بينه وبين زوجاته ما يحدث بين الرجل وزوجته وبين الضرائر بعضهن مع بعض الغيرة ومحاولة شيء من المكيدة كل ذلك ثابت ولا من قصط في هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين وفي هذا السياق جاءت الآية إن تتوبى إلى الله الخطاب لمن؟ للمرأتين من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام اللتين حصلت معهما القصة وسأسمعكم بعد, حديث بعد قليل الحديث كما هو في الصحيحين إن تتوبى إلى الله إذن الخطاب ليس إلى كفره ولا إلى فجره ولا إلى معادين ولا خارجين عن الإسلام الخطاب لأمهات المؤمنين إن تتوبى إلى الله يعني مما صنعتما وما الذي صنعتاه؟ ها؟ هل هو حرب وكذب وافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا هو ما يكون بين الرجل وزوجاته كما أسلفت، لكن الله ما يرضاه لنبيه عليه الصلاة والسلام فجاء هذا العتاب إن توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت أي مالت قلوبكما عن الحق هذا الخطاب اثنتان من امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم قبل أن تسمع الحديث انهما عائشه بنت ابي بكر وحفصه بنت عمر رضي الله عنهما وعن ابائهم هذا الحديث في في سياق كما بعد قليل وقد بين المراد بالزوجتين في الآية الله يقول لهما ان توبا إلى الله ان توبا الى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما مالت بهذا الصنيع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تدري أي ميل حصل في قلب هاتين الزوجتين من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام أتظن أنه ميل نفاق حاشا ميل كفر حاشا ميل ماذا ميل حب بشيء يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة أنه كره الجارية أحبتا أنه كره العسل مثلا الذي شربه عند ضرة من ضراتهن والمقصود أن غاية ما بدر منهما رضي الله عنهما شيء من الغيرة التي حملت على شيء من المكيدة التي لا يخلو منها أمر النساء في الغالب ومثل ذلك مثل ذلك متوقع لكنه لكنه بالقياس إلى مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم عند الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني إن تتوب إلى الله فباب التوبة مفتوح إن تتوب إلى الله فأمر محمود إن تتوب كان خيرا لكما إذ قد صغت قلوبكما قد مالت قلوبكما هذا خيار ثم يفجأك السياق وإن تظاهرا عليه يعني وإن تتعاونا عليه بشيء مما قد يكون فيه إساءة إليه عليه الصلاة والسلام وفي الآية من الوعيد والله ما يقشعر له البدن وإن تظاهر عليه فاعلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي شأن هذا يا قوم لرسول الله عند الله؟ أي منزلة هذه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يأتي هذا الكلام الإلهي تسمعه الأمة تقرأه الأمة إلى يوم القيامة أن من حاول المساس بشيء من الأذى والإساءة وقصد السوء إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه واقف أمام هذا النص فإن الله هو مولاه يعني ناصره ومعينه ومؤيده ليس هذا فحسب وجبريل ليس هذا فقط وصالح المؤمنين ليس هذا فقط والملائكة بعد ذلك ظهير ماذا بقي ماذا بقي والله إنه تجنيد للملكوت الأعلى والملكوت الأسفل سماء وأرض ملائكة وعبادا وجبريل وصالح المؤمنين كل ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخسى كل من رام شيئا من الانتقاص إلى مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام ووالله لن يبلغ شيئا من ذلك قط وليحن أهل الإيمان بكل شيء يمكن أن يعكر في قلوبهم هذا الصفو من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا أمام وعد إلهي عظيم يتزلزل له الكون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كل ذلك حماية لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم نصرة له عليه الصلاة والسلام تاييدا له صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الكلام وهذا السياق العظيم في القرآن جاء خطابا لثنتين من زوجاته عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين بل من المقربات عظيمات الشأن في بيت النبوة وقيل لهم هذا الكلام فما الظن بأي إنسان من البشر يروم سوءا أو قصدا خبيثا يروم به أن يصل بشيء منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بصانع أبدا والله لكنه طمأنة عظيمة وتاييد إلهي كبير فكلما قرأت الآية يقع في قلبك هذا الموقع العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه من فوق سبع سماوات قال المصنف رحمه الله فإن الله هو مولاه أي وليه وصالح المؤمنين قيل الأنبياء كما فسره قتادة وسفيان وقيل الملائكة كما فسره ابن زيد وقيل أبو بكر وعمر كما فسره بذلك مجاهد والضحاك لما فسر بعض السلف وصالح المؤمنين بأبي بكر وعمر على وجه الخصوص لأنهما والدي حفصة وعائشة يعني اعلما أن أول من يكون مؤيدا وظهيرا لنبي الله صلى الله عليه وسلم هو أبوك وأبوها وسيكون في معية رسول الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذلك حقيقة كما جاءت الرواية التي ستسمعون الآن عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال وقيل علي أنه المقصود في صالح المؤمنين وقيل بل المؤمنون يعني كلهم على ظاهر الآية وهذا المعنى هو الذي رجحه الإمام الطبر شيخ المفسرين رحمه الله تعالى قبل أن أسمعكم الحديث كل ما ذكر في هذا الحديث من السياق الذي تسمع وتفصيله لا شيء فيه من قصة كما قلت من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقدر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يا أهل السنة عندنا من الحق الذي نؤمن به صراحة ولا نكتمه ونعلنه ولا نخفيه ونبديه ولا نسره فيما يتعلق بتاريخنا وعقيدتنا وسيغة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا نخشى معه مأثما ولا منقصة ولا فجورا ولا رد بخلاف من يزعم أن مثل هذا النص سبب للكيد أو سبب للمنقصة أو التناول بسب أو شتم لعائشة رضي الله عنها وحاشاها أو لحفصة رضي الله عنها وحاشاها أبدا والله ما هو إلا مزيد تعظيم واحترام وأنهن بشر كسائر البشر وما حصل منهن لا يخرج بحال أبدا عما يخرج من النساء المسلمين عادة من خطأ من تجاوز من غيرة كل ذلك واقع وخروجه منهن دلالة على البشرية التي جعلها الله في زوجات نبيه وفي حياة نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا بدا منهن شيء مما يصدر من النساء عادة فإنه دلالة على الكمال البشري لأنهن عشن ما يعيشه البشر في أجواف بيت النبوة على صاحبها الصلاة والسلام ومع ذلك فلا يسوغ ولا يسمح لمن ينتسب إلى الإسلام فضلا عما يعيش خارجه أن يجعل من مثل هذه الوقائع ثابتة في السيرة وفي السنن أن يجعلها مذمة ومنقصة ومسبة لأمهات المؤمنين حاشا والله فإنهما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر صريح والتعدي على شيء من أمهات المؤمنين ردة لا يبقى معها لصاحبه في الإسلام أي شيء من المساحة التي تبقيه داخل دائرته هذا المعنى ينبغي أن يؤسس وهذا المعنى ما يخفيه أهل السنة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن وثابت في السير لا نكتم شيئا لسنا نخفيه ليس عيبا لكننا نأبى أن يجعل مثل هذا ذريعة وطريقا وبوابه للطعن في عائشة رضي الله عنها أو للطعن في حفصة رضي الله عنها وكل ذلك مسلك مرفوض وهو شؤم يعود على صاحبه قبل أن يعود إلى ما يروم به الوصول إليه الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو طويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل عن ابن عباس يقول لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نساءه وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب فقال عمر رضي الله عنه لا لا أعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا ابنة أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك يعني عليك بأهل بيتك ففطن أنها تريد حفصة قال رضي الله عنه فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك هكذا يقول لحفصة يحاول أن يعلمها مقامها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد علمت أنه لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حفصة فبكيت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربة وهو مكان كان يرقى عليه بجدع في المسجد كالحجرة التي تكون في العليه قال عمر رضي الله عنه فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذر لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يرد علي شيئا فرفعت صوتي فقلت يا رباح استاذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها قال ورفعت صوتي ليسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأذي فأومأ لي أنرقه قال فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فادنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا بالحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة قال فابتدرت عينايا يعني ذرفتا دمعا فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى يا رسول الله قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبيريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك هذه مقالة عمر قبل أن تنزل الآية قال يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبيريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك قال وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواج خيرا من كن إلى الآية قال وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزلوا, أفأنزلوا فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت قال فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا وكان أبو كان عمر رضي الله عنه يسلي بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذهب عنه موجدته وغضبه فحكى له ما صار بينه وبين نسائه لما دخل عليهن ذكر له ما صار بينه وبين عائشة فابتسم عليه الصلاة والسلام بين قوله وجوابها وما كان بينه وبين حفص وفي رواية للبخاري أنه أتى أم سلم فكان من جوابها قالت ويلك يا ابن الخطاب أكل شيء دخلت فيه حتى في شأن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغت ذلك في حكاية للنبي عليه الصلاة والسلام إذا به يتبسم فخفف عنه رضي الله عنه وأرضاه قال فلم أزل حدثه حتى تحسر الغضب ونزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 يعني يوما قال إن الشهر يكون 29 إلى آخر ما في الحديث على طوله وهو كما قلت قبل قليل جزء من شاهد بشرية المصطفى عليه الصلاة والسلام لكنها البشرية العظيمة التي يتداعى لها الكون سماء وأرض نصرة وتأييد ومعية لرسول الله عليه الصلاة والسلام دلالة على عظيم شأنه عند ربه جل في علاه تم بهذا الفصل الثامن ومطلع مجلسنا ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله في الفصل التاسع أسأر الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وآبائنا والمسلمين أجمعين ارحم يا رب موتانا واشف مرضانا واهدي قلوبنا وأصلح أحوالنا وقربنا إلى جنابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين